My son. الله <سحطم> محيط بالكافرين. <يكادو>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 يَا أَيُّهَا النَّاسُ بُدُورًا بِكُمُ الَّذِي خُلِقُمْ مِنْ نَّنْ مِن تَتَّقُونَ um وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَهْدِنَا فَأَتُوا, بسورة من مثله فأتوا O,